على قلبك يا هلالا اريح شويه على قلبك يا هلالا تحس انها فجيله قلبك ثاني إلتلاقي yawa shwate ish takin idha wahin ta'iz wa sa'ab tilqa mafila yuwassalak قبر ورحيل عزيزة أمم الغني زينب ما كانت تعلم نتخيل مع الشاعر زينب محاصرة في الشام هذه الأيام تقول إذا واحد تتعيد صعب تلقى مثيل يوصل لك في هاليوم موتا ورحيل وانت تنتظر طيف بس يمور لو عسى صوت الله يبتليك فجأة مر عليك بس في تابه تخيل هذا حال الحارة زينب نطارت زينب تحكي نطارت أم الوفاء تجيني قالت وعيد مني ولا هي عادة عباس ناديه وتخيبني كأنها تأخرت آخر يا ام ابني <تصفيق> اوجهل من سؤالي ولا ادري وين وين تروح <تصفيق> الى الطفرحتو الى الطفراحت ليل الى الطفر رايح الليل عسايل si ye